الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبيين رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين اللهم علمنا ما يفعنا طعنا بما علمتنا وزدنا علمه اللهم اغفر لنا ولي والدينا ورحمهم كما ربونا صغارا نعم ماذا عندكم الآن بين أيديكم عندنا شرح للصورة الستة بشرح الشيخ محمد أمان الجامع رحمه الله رحمه الله تعالى رحمه الواسعه طبعا اولا بالنسبه للكتاب او يعني اي شئت تسمى بالنسبه لرساله وهي رساله الأصول السته التي كتبها الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وقد اعتنى العلماء رحمهم الله بهذه الرساله فشرحوها وكتبوا فيها قتبًا، وذلك يدل على أهمية هذه الرسالة. فهذه الرسالة هي رسالة الحقيقة في بيان ستة أصول من أصول المنهج السلفي، من أصول الإسلام الصحيح. ويعني يجد هذا الكتاب الذي الآن بين أيدينا أهمية لما يكون. الشرح الذي نقرأه هو شرح إمام أقول إمام من أئمة الدنيا بحق ألا وهو شرح الشيخ محمد بن علي بن أمان الجامعي رحمه الله هذا الرجل الذي حقيقة صار بمثابة الامتحان لأهل الإسلام الصحيح هذا الرجل الذي هو بالأصل أفريقي يعني لما هاجر والده ووالدته إلى يعني إلى المملكة العربية السعودية كان هو في بطن أمه رحمه الله وشاء الله أن يولد وشاء الله أن يكون عالم وشاء الله أن يكون له كرسي في المسجد النبوي ولكن هذا رجل امتحن وامتلي وغرب رحمه الله ضربوه في المسجد وآذوه وإلى الآن لو تفتح المواقع ولو تقرأ الكتب يعني أهل الباطل يطعنون بأهل الإسلام فيسمونهم بأنها يعني نسبة إلى هذا الإمام رحمه الله تعالى. فالآن نقرأ من الأصول الستة لا أدري هو عندكم كيف مطبوع مطبوع يبدأ بخطبة الحاجة يا شيخ ثم المقدمة المقدمه مقدمه لامام نعم مقدمه امام محمد بن عبد شاء الله يكي. نبدا بالمقدمة. أبدأ بالمقدمه قال شيخ ال... قال الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى نعم يكي. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والهم ما بعد قال الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالات على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظنه الظانون ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكاء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل الخليل الإمام رحمه الله في هذه المقدمة يتعجب وحق له أن يتعجب يقول من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالات على قدرة الملك الغلاب ستة أصول هذه ستة أصول يقول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام في كتابه فوق ما يظن الغامض والذي يجعل المؤلف رحمه الله يأي أن يعجر هل تعلمون ما هو الأمر الذي يجعله يعجر؟ يقول بعد أن بين الله هذه الأمور الست بيانا واضحا شافيا بعد هذا يأتي ويغلط فيه كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم لو كان الغلط يعني مثلا يغلط الجهال الناس الذين لا يعلمون نقول يعني ممكن لكن هذه أصول السفة يغلط فيها أذكياء العالم هذا حقيقة أمر يعني مدعاة للعجب لذلك يقول هذا يعني من العجاب نعم صبر. الشرح يا شيخ. اقرأ ماذا عندك؟ شرح الشيخ محمد نامان. نعم اقرأ. الشيخ محمد نامان الجامع رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخرين. هذه بارك الله فيكم هذا الافتتاح هذا من سنن من سنن الكتاب والسنة من سنن الأنبياء. أن الإنسان لا تكلم بكلام مهم أن يثني على الله يقول الحمد لله رب العالمين ويصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم هذه من سنة الطالحين والأنبياء فنحن بإذن الله تعالى نحافظ على هذه السنة دائما إذا تكلمنا بأمر مهم بأمر ربال نفتح كلامنا بالحمد والثناء والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم نعم الأصول الستة مستنبطة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام يقول المؤلف من أعجب هذه الأصول الستة يقول الإمام الجامي رحمه الله ما مستنبطة من آراء الرجال ولا من زبالات العقول إنما هذه أصول الستة يعني موجودة في الكتاب والسنة هذا هو, هذا هو الدين فهذه هي العقيدة ما تُخذ العقيدة من قال وقيل قال فلان وقيل وإنما العقيدة أُخذ من, من كتاب الله فقال أن أصول ستة مستنبطة من كتاب الله وسنة رسول الله نعم يقول المؤلف من أعجب العجائب وأكبر الآيات الدلالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام أي بالأسلوب الذي يفهمه العوام يعني من رحمة الله بنا أن الله بين هذه الأصول الستة بيانا ما يحتاج إلى العلماء يفهمونه وإنما بين هذه الأصول الستة التي سنأخذها بطريقة يفهمها كل شخص وهذه نكتب عليها إن شاء الله نقيد نقول هذه من رحمة الله بإعجاده نعم فوق ما يظن الظانون ثم بعد هذا البيان الشافي الذي يفهمه حتى العوام غلط فيها كثير من اذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل تدرون لماذا غلط فيها اذكياء العالم وعقلاء بني آدم غلطوا في هذه الأسر الستة تدرون لماذا بارك الله بكم أسألكم لماذا غلطوا في هذه الأسر الستة لعدم دراستهم وفهمهم للكتاب والسن ياشر الله جوابك الثاني صحيح قلت لعدم فهمهم فهؤلاء الأذكياء والعقلاء انظر سمى أذكياء وعقلاء أوتوا عقولا ولم, يؤت، ولم يؤتوا فهوما يعني عندهم عقول لكن ما عندهم فهوم لم أتهم واضح فلذلك غلطه نعم اقرأ هذه رسول الستة غلط فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل وذلك بعدم دراستهم للكتاب والسنة وأنهم لم يرفعوا رؤوسهم ليتعلموا ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام واشتغلوا بعلوم أخرى قد تكون نافعة وقد تكون ضارة الاشتغال بها ولكن اهمل هذا الأصل العظيم ومعرفة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب نعم وهنا يعني الإمام رحمه الله هو يجيب على هذا السؤال يقول وذلك بعدم دراسة الكتاب والسنة وأنهم ما اهتموا لهذا اشتغلوا بعلم أخرى اشتغلوا مثلا بالفلسفة والمنطق وعلم الكلام وربما اشتغلوا بالنحو والصرف وتركوا علم العقيدة ولذلك يعني زلت أقدامهم في هذه الأصول نعم الأصل الأول, الأصل الأول قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الأصل الأول إخلاص الدين لله وحده لا شريك له وبيان ضده الذي هو الشرك بالله وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار اظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقهم وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم الله أكبر طبعا نحن نقرأ شرح الشيخ الجامي رحمه الله ماذا يقول؟ نعم الأصل الأول قال الشيخ محمد بن أمان الجامي رحمه الله تعالى الأصل الأول من هذه الأصول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له وبيانه ضده الذي هو الشرك لا يشك أحد أن كل مسلم يدعي الإخلاص لله إخلاص الدين لله ولكن المهم التطبيق العملي معرفة الدين معرفة العبادة وهذا كلام مهم جدا <تصفيق> الأخذ الأول إخلاص الدين لله الذي هو توحيده تعالى وفرك الشرك وقال وهذا يدعيه كل مسلم الآن اسئل أي شخص حتى لا يعبد القبور يقول انا مخلص لله أنا ما عندي شيء أنا عبد الله أحب الله لكن ماذا يقول ولكن المهم التطبيق العملي التطبيق العملي للاخلاص كيف يكون نعم وذلك, وذلك بمعرفة الدين ومعرفة العبادة التطبيق العملي أنذر بارك الله ماذا يقول الإخلاص كيف يكون بتعلم الدين وتعلم العبادة ومعرفة وتعلم أنواع العبادة ومعرفة وتعلم أنواع الشرك الشرك وأنواعه هذه المعرفة التفصيلية يقول هي التي تنقص كثيرا من العقلاء الأحياء يقول يعني هذه المعرفة بالشرك وتفاصيل الشرك بالتفصيل يقول هذا لا تجده عند كثير من العقلاء والأكياء وبالتالي أنا أقول تجد هذا المعرفة التفصيلية للشرك تجده عند أهل السنة يتمون يعرفون تفاصيل الشرك دقائق الشرك الشرك الأفغر الأكبر الخفي الجلي يتعلمونه أسألكم أسألكم بارك لماذا يتعلمون هذه التفاصيل تفاصيل الشرك وتفاصيل التوحيث لكي يتجنبوا الشركة يا شيخ بارك الله فيك لكن هؤلاء الأذكياء ما تعلموا هذه التفاصيل نعم اقرأ هذه المعرفة التفصيلية هي التي تنقص كثيرا من العقلاء والأذكياء وإن كانوا عقلاء وإن كانوا أذكياء يفهمون أمورا كثيرة في دينهم لكن تنقصهم هذه المعلومات التفصيلية في هذا الباب وكونوا أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى يقول الإمام محمد يقول كون القرآن تجده يقول كون القرآن يبين هذا الأصل من وجوه شتى يعني لو تقرأ القرآن تجد أن القرآن يؤثر على الإخلاص وجود شتى مثلا من تلك الأوجه القرآن كله في التوحيد من أوله إلى اخره إما يدعو إلى إفراد الله تعالى بالعبادة. يقول الله تعالى واعبدوا ربكم ولا تشركوا به شيئاً واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وإنما يبين جباه من وحد الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة هذا أيضاً من بيان الإخلاص بيان الذل المخلصين نعم كيف يكرمهم الله في الدنيا إن شاء وقد يمتحنهم إن شاء وما عدا الله لهم في الآخرة ويبين أيضا في القرآن جزاء وعقوبة من عرض عن التوحيد كيف عاقبهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة عذاب شديد إلى غير ذلك إذن القرآن كله في هذا الشأن ما هذا الشأن بارك الله بكم حتى نكتب تكتبون ما المقصود بهذا الشأن الشأن أش... توحيد الله سبحانه وتعالى إخلاص العبادة لله بارك الله لكم نعم أكبر أقرأ وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل نعم و... وكونه وصلنا إلى وكون... القرآن كله في هذا الشأن وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى القرآن كله في التوحيد من أوله إلى آخره إما هو يدعو إلى إفراد الله تعالى بالعبادة وإما يبين جزاء من وحد الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة كيف يكرمهم الله في الدنيا إن شاء وقد يمتحنهم وقد وقد يمتحنهم إن شاء وما أعده لهم في الآخرة وجزاء وجزاء عقوبة من أعرض عن التوحيد كيف عاقبهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة عذاب عذابا شديد عذاب شديد إلى غير ذلك القرآن كله في هذا الشأن وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى يعني أمثلة كيف تبين القرآن هذا الأصل الأول يقول الله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء أمروا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ولم يؤمروا بالدين الذي لا إخلاص فيه انظر يقول وما هذا نفي؟ وما أمروا وإلا إثبات والنفي وبعده الإثبات يفيد الحطر والقطر وما نفي إلا إثبات وما أمروا إلا ليعبدوا الله يعني كيف يعبدوه مخلصين يعني أمروا حصرا بإخلاص العبادة لله يعني مو يأتي أحد يعبد القبر ويعبد الله يقول أنا أعبد الله وأصد بهذا القبر لا وما أمروا إلا ليعبد الله مخصوصينه نعم يقول الله سبحانه وتعالى وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهِ وهكذا القرآن بأساليب مختلفة عالج مشكلة الشرك والدعوة إلى الإخلاص يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أنا أغني الشركاء، أنا أغني الشركاء من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا الله. حكم ربك وقضى وأمر أن لا تكون العباد إلا الله. يا إخوان حتى لو كانت عبادة قليلة. يقول الله تعالى وعبد الله ولا تشرك به شيئاً هذا الشيء الشيء. شيء ما لا تفهمون من هذه كلمة شيء يعني عام شي. اي شيء شيء حتى قليل ما ما ينبغي ان يعطى لغير الله لماذا لا يعطى لغير الله لان الله تعالى قال وقر ربك الا تعبدوا الا ا العباده حق الله وقال الله تعالى في الحديث القدسي انا اغنى الشركاء من عمل عملا اشرك معي فيه غير تركت وشكره هذا الذي يعمل لله ويعمل لغير الله يعمل لله ويعمل لغير الله في عمل واحد يقول الله تعالى انا اترك هذا العمل ما أعطي عليه اجرا فكيف الذي يترك العمل لله ويعمل لغير الله واضح هذا يعني اذا عملت عملا لله ولي غير الله يتركه الله فكيف الذي يعمل اصل لا يعمل لله يعمل لغير الله نسال الله العافيه هذه النصوص التي جاءت في هذا المعنى اهملت عند كثير من المتعلمين والمثقفين لذلك قد يقعون في الشرك من حيث لا يشعرون اما في الشرك في, في شعائر العباده كما هو واقع كثير من اتباع المتصوفه او الشرك في الطاعه والاتباع كما هو شان كثير من القانونيين يقول هذا المعنى وهذا الأصل لو ما صهم ولو ما اشتغل به المتعلمين كالائمه والخطباء مدرسي الجامعات المثقفين الآن أسألكم هل المثقفون في المجتمع منشغلين بهذا المعنى أسألكم يعني هل المثقفين من أساسة الجامعات خطباء مساجد دعات الكثرة لا يعلمون هذه المعاني لا يعلمون فلذلك لما لا يعلمون هذه المعاني معاني وعبد الله ولا تشركوا بي شيئا وما أمروا إلا الله مخلصين له الدين لما ما عرفوا هذا ماذا كانت النتيجة قال لذلك قد يقعون في الشك من حيث لا يشعرون نسأل الله العافية نعم ثم يقول المؤلف ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار الذي صار هو إعراض عن تعلم هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام كما هذا, مهم. كما هذا مهم كما هذا مهم egونت علم محمد النبي قال ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار ما هو الذي صار ما هو الذي صار إعراض, إعراض الناس عن التعلم تعلم هدي الرسول صلى الله عليه وسلم تعلم سنته وتعلم الإسلام الصحيح لما أعرضوا كأنهم عوقبوا اعرضوا عن تعلم التوحيد والاتباع عوقبوا بماذا قال أظهر لهم الشيطان إيه؟ ماذا أظهر لهم الشيطان أظهر لهم الشيطان في سورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم ومن رأوه يخلص العبادة لله تعالى اتهم بالتقصير واتهم في تنقيص الصالحين انه ينقص الصالحين ويقصر في حقوقهم نعم. جعلوا للصالحين حقوقا عظيمه اعظم من حق الله تعالى حق الله تعالى على عباده كما يعلم الجميع ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وما اعرف شيئا يقول الشيطان لعب في هؤلاء الناس لما ما عظم الله ولا عظموا شرع الله ولا عظموا أمر التوحيد ماذا أظهر لهم الشيطان يقول أظهر لهم الشيطان أن الإخلاص هذا الذي يقوم به المخلصين والموحدين هو تنقص للصالحين فلذلك الآن ماذا يقول الصوفيه عن, عن, عن, عن, عن, عن الثلاثين يقول أنتم ما تحبون الصالحين أنتم ما تحبون الرسول صلى الله عليه وسلم أنتم ما تحبون أباولياء لماذا؟ لأنك تقول واعبد الله ولا تشركوا به شيئا لأنك تقول له لا تسأل من قبر هذا الصالح فما يقول لك يرجع فيقول لك أنت لا تحب الصالحين انظر إمام محمد عبدالعب يقول. يقول أن الشيطان أظهر لهم إخلاص في صورة في تنقص الصالحين والتقصير من حقوقهم ومن رأوه يخلص العدالة لله تعالى أجعل المتهم يقول اتهم بالتقصير اتهم في تنقيق الصالحين اتهم أنه ينقص الصالحين ويقصر في حقهم هؤلاء جعلوا للصالحين حقوقا عظيما نعم قد ما قال جعلوا للصالحين وما هي حقوق الصالحين التي اتهم من اخرص العبادة لله سبحانه وتعالى بانه ضيعها وانه قصر في حقوق الصالحين ما هي هذه الحقوق أين جاء ما هي هذه الحقوق التي تتهموننا اننا قصرنا بها مع الصالحين نعم اين جاء ذكرها اين جاء ذكرها في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام حتى شغلت بال كثير من الناس الاهتمام بحقوق الصالحين وتعظيم الصالحين ومحبة الصالحين والغلوب الصالحين حقيقي نعم. حقيقي وصحيح أن الصالحين من عباد الله الصالحين الواجب علينا محبتهم في الله لكن فليسبق ذلك محبة الله و لا يحب, يحب مع الله الصالحين نعم الصالح الإنسان إن الصالح حق علينا أن نحبه لكن أولا نحب الله ثم نحب هذا الصالح ولا نحبه مع الله وإنما نحبه في الله مثل ما الآن بإذن الله تعالى نحن نحبكم نحبكم لأنكم صالحين نحبكم في الله هذا يسمى الحب في الله أما هم محبتهم الصالحين فهو حب مع الله هذا الشبب نعم ليس من حقوق الصالحين أن يحب الرجل الصالح مع الله حتى يحب. أن, أن يحب الرجل الصالح مع الله حتى يجعل شريكا لله بل من حتى يجعل حتى يجعل شريكا لله بل من حقه علينا أن نحبه في الله انظر نعم التفريق بين الأمرين التفريق بين الأمرين هو الذي قصر فيه كثير من, ال... من الأذكياء كما قال الجامع لهذه الأصول حتى لم يفرقوا بين الحب في الله والحب مع الله <تصفيق> الذي. الآن واضح عندكم ما هو الحب في الله وما هو الحب مع الله واحد ديك ابص cooper الحب في الله والحب مع الله الحب في الله والحب مع الله الاخراج يقول الحب في الله يعني تحب الأخوة تحبب الصالحين المدني يحبون الصالحين محبون لأنهم صالحين محبون في الله نعم والحب مع الله هو إن يجعل شريكا لله في هذه المحبة والذين،, والذين آمنوا أشد حبا لله نعم فالحب مع الله يعني ترفع هذا الصالح إلى مرتبة الله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا ماذا يحبونهم كيف كحب الله والذين آمنوا شد حب حب حب حبا لله الصالحين حبهم يتأخر عن حب الله وحب الله يتقدم ثم الصالح الصالح الحقيقي لا يتصالح بالدعاء هذا نحبه بأيدي الله نعم بسمح. الذي يجري الآن في المجتمعات الإسلامية في الغالب الكثير لدى لدا أضريح أضريح لدا أضريحه ما سموه بالصالحين الحب مع الله لا الحب في الله الحب مع الله من أعظم أنواع الشرك الأكبر الله أكبر نعم من أحب غير الله مع الله وعظمه كما يعظم الموحدون رب العالمين وتذلل وتذل له كما يتذلل الموحد لله سبحانه وتعالى وبالغ في تعظيمه إلى درجة اعتقاد أنه يعلم ما في الصدور وأنه ينفع ويضر. هذا هو الشرك الأكبر الذي تورط فيه عوام المسلمين لدى كثير من أضرحة الصالحين او غير الصالحين الحب مع الله متى يكون خطير الحب مع الله يقول انظر ارجع من أحب غير الله مع الله وعظمه كما يعظم الموحدون يقول من أحب غير الله مع الله اولا نقطة عظمه كما يعظم الموحدون رب العالمين الآن بعض الناس يعظمون مشارقهم وساداتهم وتعظيما عظيما يقول مع التعظيم تذلل له كما يتذلل ثانيا تذلل له مع التعظيم يتذلل له ثالثا وبالغ في تعظيمه إلى درجة اعتقاد أنه يعلم ما في الصدور وأنه ينفع ويضر هذا هو الشرك الأكبر بعض الناس يقول أنا ما أعصي الله تدرون لماذا؟ لأني عاهدت شيخي على أن ما أعصي الله صوفية يقول لو أعصي يعلم شيخي يعلم ويعاقبني الله أكبر هذا هو الشرك الأكبر نعم وشجعهم أقرأ وشجعهم على ذلك كثير من المنتسبين إلى العلم وزين لهم أن ما يفعلونه عند قبور الصالحين من الطواف بها والذبح لها والنذر لها كل ذلك من محبة الصالحين ومن التوسل بالصالحين وليست من العبادة في شيء هذا هو الواقع نعم كأن... يقول وشجعهم شجع الناس العوام على هذا الشرك كثير من المنتسبين إلى العلم المنتسبين إلى العلم أنظر ما قال كثير من العلماء هؤلاء نسبوا أنفسهم للعلم فماذا فعلوا قال وَذِينُوا لهم أن ما يفعلونه عند حضور الصالحين من الطواف بها لها والنذر لها كل ذلك من محبة الصالحين ومن التوصل بالصالحين يعني يقول هذا هذا ليس تنشر وإنما هذا من محبة الصالحين الله أكبر وليست من العباة في شيء هذا هو الواقع نعم. كان جامع هذه الأصول يدرس أحوال المسلمين وواقع المسلمين اليوم وخصوصا في خارج هذا البلد لا شك الإمام محمد عبد الوهاب وكل العلماء سبحان الله لما يكتبون كتاب تجد ان كتاباتهم حق فيأتي بعد 200 سنة بعد 300 سنة يعني لو انزلت او قرات ما كتبه الامام محمد بن عبد الوهاب على وضعنا الآن نحن في العراق تجد ان هذا الامر موجود توسل بالقبور توسل بالصالحين كانه يقول يدرس